وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَوَفِي الْوَعْدِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ بِهِ وَكَانَ فِي مَأْذِنٍ يَا بَنِيَّ كَاعِدُوا فِيهَا وَلَا تَكُونُوا مَعَ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 وقيل يا أرض بلعي ماءة ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقضي لمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن من الجاهلين قال ملک ان من پیل وَلَا قَوْمُكَ کلو قَبْلِ ہ نلا چل عَلَيْهِ وج نجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مذرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَتَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّ اَعْتَلَيْتَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّيَ أُشْرِدُ اللَّهِ وش دو چی على دونی جنی سر ما من إِنَّ وَضِعَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ بَلَغَتْ لَوْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُونَهُمْ شَنِيءَ ربي على كل شيء حفي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا هم من عذاب غليل جحدوا بآيات ربهم وأعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 إن ربي قريب مجيب